بُوكتو سَتَاسِي سبعة وثمانون سبعة وثمانون بوت قال واجتك سهاء كاري كرياءء إيك ماضي الأفعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد हमें पौधों को पानी देना पड़ा لقد لقد كان علينا علينا نسقي نسقي الورود. الورود. توجب हमें घर ठीक करना पड़ा لقد لقد كان علينا علينا نرتب توجب लकदा نرتب अनुरशक्का हमें बर्तन धोने पड़े لقد كان علينا أن نغسل الصحون لقد توجب علينا أن نغسل الصحون کیا تمہیں بل دینا پڑا هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتوره هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتوره کیا تمہیں प्रवेश शुल्क دینا پڑا هل كان عليكم ان تدفعوا رسم دخول هل قد توجب عليكم ان تدفعوا رسم دخول كيا تمهي جرمانه देना पड़ा هل كان عليكم ان تدفعوا غرامه هل قد توجب عليكم ان تدفعوا غرامه कौन जाना चाहता है من الذي كان عليه ان يودع من الذي قد توجب عليه ان يودع؟ किसे घर जल्दी जाना है؟ من الذي كان عليه ان يذهب مبكرا الى البيت؟ من الذي قد توجب عليه ان يذهب مبكرا الى البيت؟ किसे ट्रेन पकड़नी है؟ من الذي كان عليه ان ياخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه ان ياخذ الخطار هم اور رهنا نہیں چاہتے تھے لقد اردنا ان لا نبقى طويلا لقد اردنا ان لا نبقى طويلا هم کچھ پینا نہیں چاہتے تھے لقد اردنا ان لا نشرب شيئا لقد اردنا ان لا نشرب شيئا هم پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے لقد اردنا ان لا نزعجك لقد اردنا ان لا نزعج ما فون کرنے ہی والی تھی لقد اردت ان اتصل للتو بالتليفون لقد اردت ان اتصل بالتليفون मैं टैक्सी बुलाना चाहती थी। अन अन वास्तव में मैं घर जाना चाहती थी अरतु तहदीदे तहदीदन अन अजहब इलबेत मुझे लगा कि तुम अपनी पत्नी को फोन करना चाहते थे <करत> <करत> अरदत मुझे लगा कि तुम सूचना सेवा को फोन करना चाहते थे फक्र तू अन्त बिलस्ते فكرت انك اردت ان تتصل بالاستعلامات. مجھے لگا کہ تم بيتزا منگوانا چاہتے تھے۔ فكرت انك اردت ان تطلب بيتزا. فكرت انك اردت ان تطلب بيتزا.